أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن له أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المقدة التي تبطل على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة